ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من مضل ومن محمد أما أن يهده يضلل هادي شريك خير الحديث الله له له وأشهد إله الله وحده له وأشهد عبده ورسوله بعد فلا فلا لا إلا لا كتاب الله تعالى فإن أن و خ ي ر الامور ه هدي د محمد ي صلى ل ل عليه وعلى آله ل ه وصحبه و س ش ا ل أ محدثاتها و ر م وكل محدثات بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني في شرح المنظومة أو المثن البيق الأجرومية في أو مع إن شرح متن ا ل آ ج ر ا ل ر و م ي ة ل ل إ م ا م أ ب و عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابو بابن اجر الروم رحمه الله تبارك في ا ل م ر ة الماضيه ة تكلمت حول أ م العلم ووجوب هذا العلم ووجوب هذا العلم العلم ي ة لطلبة هذا هذا هذا و وجوب وجوب و أ ن ه لا بد فيه من د ر ا س ة وفهم دقيق لا اليوم ان شاء الله تعالى شرح الاجر ا ل ر و م ي ة وليس البايقونيه التفة السنية و ه ي ل أ ن ه ا ي س ي ر ة و الفاظها م ي س ر ة سيكون عليها الكلام إ ن شاء الله تعالى وسيكون الكلام كما بينت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة ب ط ر ي ق ة م ي س ر ة حتى نفهم هذا العلم ان شاء الله تعالى فكما قلت تبينت ّ في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة أ ه م ي ة هذا العلم وكيف نسير فيه فاليوم ان شاء الله تعالى سنتكلم عن معنى النحو و ا ل ف ا ئ د ة منه وكيف ن ش أ وغير ذلك من ا ل أ م و ر إ ن شاء الله تعالى طيب ن ب د أ ب إ ذ ن الله عز وجل ص و ت واضح إ ن شاء الله ص ن ف و رحمه الله وهو ا ل إ م ا م محمد محي الدين بن عبد الحميد رحمه الله صاحب ا ل ت ح ف ة ا ل ث ا ن ي ة بشرح ا ل م ق د م ة ا ل آ ج ر ا ل ر و م ي ة ب د أ ب م ق د م ة لهذا الكتاب بين فيها ت ع ر ي ف النحو وموضوع النحو وثمرته ونسبته وواضعه فقال التعريف ك ل م ة نحو وهي بسكون الحاء أ و ل ا لا بد ان نعلم أ ن النحو بسكون الحاء وليس نحو نعم فضل الماضية المرة أخي أبا جند المرة تكلمنا عن أ ه م ي ة النحو فقط وما دخلنا في شيء من الكتاب لكن هذه أ م و ر ذكرها المصنف رحمه الله بداءه وفيها من الفوائد وفيها أ و أ ك ث ر ه ا ما تكلمنا عنه في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة معي فتعتبر هذه فيها بعض ا ل أ م و ر التي مرت بنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة ويكون فيها أ م و ر ج د ي د ة إ ن شاء الله تعالى فقال رحمه الله التعريف أي تعريف النحو ك ل م ة نحو تطلق في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة على ع د ة معان على عدة معان وهنا لم يذكر المعاني التي تعنى بها هذه ا ل ك ل م ة وبعض أ ه ل العلم ذكر ان ك ل م ة نحو ت أ ت ي على أ ر ب ع ة عشر معنى فمعاني النحو ك ث ي ر ة وذكر المصنف رحمه الله بعضا منها وهنا يهمنا هذا الكلام ف فكما قلت لها معان حده قال المصنف رحمه الله منها الجهه منها الجهه تقول ذهبت نحو فلان ذهبت نحو فلان أ ي جهته فتعني أ و تطلق هذه المعنى أو هذا ه ل م ع ن ى أو ه ذ المعنى ا يطلق على الاتجاه تتجه ن ا ح ي ة أ ح د تقول ذهبت نحو فلان ومنها الشبه والمثل تقول محمد نحو علي محمد نحو علي أ ي شبهه شبه ومثله, شبه ومثله وقس على هذه العبارات ف ت أ ت ي معنى النحو إ م ا ب ا ل ج ه ة واما إ م الشبه ا ل و ث ل و إ م الذي لم يذكره الشيخ القصد ي ق ص ل بشيء أ و منها أ م و ر ك ث ي ر ة حتى لما ذكرت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة لما قيل أن أبا الأسود الدؤى لي لما أبا أن فامره عنه بانه يصنف شيئا في ا ل ن يصنف ح و أو شيئا في ا ل ع ر ب ي ة وعرضه عليه قال نعم النحو الذي نحوت فجاء من هذه ا ل ن ا ح ي ة ويقال أ ي ض ا الطرف أو الناحية وغير الناحية ذلك ف ك ل م ة نحو بسكون الحاء هذا ب ا ل ن س ب ة الى التعريف معاي ا خ و ة ان كان هناك م ش ك ل ة في اي شيء ان شاء الله تعالى يعني نتكلم حتى تصل ا ل ف ا ئ د ة فان كان هناك شيء لم يفهم اعيده ان شاء الله ونسير إ ن شاء الله تعالى شيئا فشيئا فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى التعريف وهذا التعريف عند العرب وهذه ف ي ك بارك م ا ل ل ه ا التعريف الذي ع ر ف الشيخ رحمه الله عند العرب لأننا رحمه وهذه عند ف ا ئ د ة م ه م ة ل أ ن ن ا لو جئنا نعرف أو أ ت ي ن ا نعرف ك ل م ة لابد أ ن يكون ا ل أ م ر فيه أ ن نعرفها على تعريفين تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي ف ا ل ك ل م ة لابد لها من تعريفين لغوي واصطلاحي اللغوي ثابت في كل علم ل أ ن ه استعمالات العرب لهذه ا ل ك ل م ة أ ي ماذا تعني هذه ا ل ك ل م ة عند العرب في أ ص ل اللغه ة والاصطلاح تختلف ذ ه الله نفهم الكلمة باختلاف الاصطلاح وسأضرب مثل إن شاء الله تعالى لكن نفهم أولا مثل لكن كلمة وسأضرب أن أي أن نريد إن نفهم معناها ن ع ر ف ه اولا أ على قول أ ه ل ا ل ل غ ة أ و قول العرب ثم نعرفها على أ ه ل الاصطلاح لهذا الفن المعين سواء في الفقه أ و الحديث أ و ا ل ع ق ي د ة أ و غير ذلك فهناك كثير من المصطلحات عند المصطلحات العرب كثير غير عند المحدثين غير الفقهاء غير الاصوليين وغير ذلك فنضرب مثل لذلك ونقول مثلا ا ل ص ل ا ة الصلاه ة الصلاة اللغة معناها أحد يعرف الصلاة في ا م ع ن ا أحد ي ع ر في الصلاة ف اللغه ة <تصفيق> نعم ن ع م ا ا الدعاء معناها الدعاء أ ي عند العرب العرب تستعمل هذه ا ل ك ل م ة للدعاء أ م ا في الاصطلاح, الاصطلاح اي في كل فن ماذا تعني بحسب الاصطلاح ا ل ا ص ل ا ح عند المحدثين غير الفقهاء غير غيرهم فلو نظرنا الى الصلاه عند الفقهاء نراها اقوال وافعال م خ ص و ص ة م ب ت د ا ة بالتكبير و م خ ت ت م ة بالتسليم نعم نعم معي ا ل ص ل ا ة إ ذ ا قرنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يراد بها ا ل ص ل ا ة إ ذ ا قرنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يراد بها احد يعرف ن ع ما ل ل ص المراد ة ع ى النبي ا ا ل م ب ا ل ص ل ا ة على النبي, ما المراد بالصلاة على النبي؟ يعني هناك اقوال ك ث ي ر ة في هذا ولكن هناك قول راجح إ ن شاء الله تعالى ومثل ما قيل فيها ما قاله ابو العالي ة رحمه الله كما عند البخاري وهو صلاه الله على عبده ثناؤه عليه في الملا الاعلى وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الثناء من الله على النبي في الملا الاعلى فالصلاه من الى النبي أ و مننا م ن ا على النبي هي الطلب طلب الصلاه او طلب الثناء من الله على النبي في الملائل اما الله تبارك وتعالى يقول إ ن الله وملائكته يصلون على النبي فهذه ا ل ص ل ا ة من الله تبارك وتعالى الثناء على النبي في الملائل و ا ل ص ل ا ة من ا ل م ل ا ئ ك ة هي ا ل ر ح م ة و ا ل س ك ي ن ة ه ذ ا أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل في ا ل ص ل ا ة على النبي و غ ي ر ذلك و ق س على ذلك باقي ا ل أ م و ر وباقي التعريفات في جميع ا ل أ ص و ل والفنون وغير الوقت يقول وتطلق يطيل في رحمه ذلك بهذا لا المثال المصنف الله كلمة الصلاح العلماء حتى نحو هنا فقط على العلماء هنا المراد بهم أ ه ل ا ل ل غ ة العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات أو احكام أ و ا خ ر الكلمات ا ل ع ر ب ي ة في حال ت ر ك ب ه ا من ا ل إ ع ر ا ب والبناء وما يتبع ذلك والتعريف هذا بما أننا طلاب علم لابد أن نحفظه لابد أن نحفظ هذا التعريف علم نحفظه نحفظ أن أن سيسهل علينا أ م و ر ك ث ي ر ة ن أ ت ي شيئا بشيئا او شيئاً, شيئا على هذا التعريف نقول العلم بالقواعد التي يعرف بها العلم أه طيب. أه الصلاة عند الفقهاء ا ل ص ل ا ة اقوال واعمال خ ا ص ة م ب ت د ا ة بالتكبير و م خ ت ت م ة بالتسليم تعريف النحو نعم العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات ا ل ع ر ب ي ة في حال تركيبها من ا ل إ ع ر ا ب والبناء وما يتبع ذلك فالمراد هنا بالعلم أ ي م ع ر ف ة القواعد والقواعد هي ا ل أ ص و ل و ا ل أ س ا س ي ا ت التعريف تقصد العلم بالقواعد التي العلم بالقواعد ا ل ت يعرف ي بها أ ح ك ا م أ و ا خ ر الكلمات العربيه ة <تصفيق> يعرف ب ا أحكام و ا خ ر ا ل ك ل م ا ت الرب ع ي ة ف ي ح ا ل ت ر ك يجب ا م ن ا ل إ ع ر ا ب و ا ل ب ن ا ء و م ا ي ت ب ع ذ ل ك ع ن د ا ل م ح د ث ي ن هذا ا ل ت ع ر ي ف ل ل ص ل ا ة ر ب ي ج ان ي ق و لك الرب ل ج ب ان ي ه و س ل م ي ع ن ي ي ط ل ب و ن ا ل ث ن ا ء م ن ا ل ل ه ع ل ى ا ل ع ب د ج ي ك و ع ل ى ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ف ي ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى ب ان ي ج و ن لك فاقول العلم بالقواعد التي يعرف بها العلم هنا معرفه ة ذ الامر ا أ م ر ل ل ع هنا م ع ف ة الأمر و إ ت ق ا ن ه فقول المصنف رحمه الله العلم بالقواعد التي يعرف بها القواعد قلنا أ ن ه ا أ س ا س ي ا ت عند النحويين هذه ا ل أ س ا س ي ا ت لا تتغير ولا تتبدل إ ل ا إ ذ ا كان هناك استثناءات كما سيمر بنا إ ن شاء الله تعالى ومن هذه القواعد أ و من هذه ا ل أ س ا س ي ا ت أن ان ل ل ف مرفوع ا ع أ الفاعل مرفوع و أ ن هذه ا ل أ م و ر تكون ث ا ب ت ة لا تتغير فهذه أ س ا س ي ا ت وقواعد فيجب على طالب النحو أ ن يتعلم هذه القواعد فقوله العلم بالقواعد التي يعرف بها هذه القواعد يتوصل بها ويعرف بها هنا بماذا؟ القواعد أحكام أواخر الكلمات العربية هنا النحو بأساسيات يتوصل ويعرف يختص بماذا؟ يختص ب أ و ا خ ر الكلمات ا ل ع ر ب ي ة أ ي التشكيلات ا ل ف ت ح ة ا ل ك س ر ة ا ل ض م ة هذا ا ل أ م ر الذي يكون فيه رفع ونصب وخفض وجذم وجذ أو الخفض أو الرفع أو الجذ الخفض الرفع النصب وهذه ا ل أ م و ر يختص بها علم النحو وهذا الذي يكون في أ و ا خ ر الكلمات ا ل ع ر ب ي ة في حال تركيبها عندما تتركب الكلمات مع بعضها البعض تقول ذهب محمد إ ل ى ا ل م د ر س ة فهذه ج م ل ة مركبة كما سيأتي في تعريف الكلام سيأتي تعريف وتركبت هذه الجمل فظهر التنوين و ظ ه ر ا ل ك ث ر ة وظهرت ا ل ف ت ح ة وظهرت الضمه وهذا التشكيل, التشكيل فهذا يكون في أ و ا خ ر الكلمات ا ل ع ر ب ي ة بدون تغيير أصل الكلمة فالذي يتغير أ و ا خ ر الكلمات فقط من حيث التشكيل في ا ل ك ل م ة الذي يجعل ا ل ك ل م ة إ م ا م ن ص و ب ة أ و م ر ف و ع ة أ و م ك س و ر ة أ و م ج ز و م ة وهكذا ن ع معي م اخوه أ ان شاء الله العلم بالقواعد التي يعرف بها أ ح ك ا م أ و ا خ ر الكلمات ا ل ع ر ب ي ة في حال تركيبها ثم ذكر وقال من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك فذكر هنا القواعد و ا ل أ س ا س ي ا ت التي تتعلق بعلم النحو والنحو متعلق إ م اما إعراب او بناء اما اعراب أو اعراب أ و بناء كلمات معربة أ و م ع ر ب ة كلمات م ع ر ب ة وكلمات م ب ن ي ة المبني لا يتغير أ م ا المعرب فيتغير كما س ي أ ت ي في الشرح إ ن شاء الله تعالى حتى الموضوع موضوع هذا العلم الله لنا الخير قال هذا إن نفهم يسر وقدر ثم ماذا يدور في هذا العلم ن ا ب د ان نفهم موضوع هذا العلم موضوعه قال وموضوع علم النحو الكلمات ا ل ع ر ب ي ة من جهه البحث عن احوالها ا ل م ذ ك و ر ة حيث البحث عن الاعراب والبناء وما يتبع ذلك من الامور قال ا ل ث م ر ة تعلم علم النحو نعم لا موضوعه يعني ماذا يراد به يعني لماذا انشئ ماذا هذا, هذا العلم يحويه فهمت عليه نعم يعتبر الغرض منه ماذا ما فائدته ف ا ل ك ل م ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل أ ص ل في هذا العلم و ال و موضوع هذه الكلمات البحث عن أ ح و ا ل ه ا ا ل م ذ ك و ر ة من ا ل إ ع ر ا ب والبناء وغير ذلك ثم قال ا ل ث م ر ة و ث م ر ة تعلم علم النحو ص ي ا ن ة اللسان عن الخطا في الكلام العربي فهذا ثمرة هذا العلم ألا ثمرة يخطئ لسانك وقال وفهم ق ا ل و ا ل ق ر آ ن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا ل أ ن ه لا يجوز أ ح د أ ن ي ق ر أ القران آ ن يلحن وهو أو ل ل ح ح د ي ي ث و فيه وهو أ ي ض ا ل ف م القرآن ا ل ح د ي ث ب ت ع ل م لعلم ك ل ا ن ح يساعدك على الفهم على ل أ ن ا ل ق ر آ ن انزل ب ل غ ة أ ه ل العرب أ و ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة والحديث أ ي ض ايضا و ا ل ح د ث أ ي اللهم استحنا فقال وفهم ا ل ق ر آ ن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا ا ل ذ ي ن هما أ ص ل ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ع ل ي ه م مدارها ا وعليها مدارها ثم قال نسبته وهو من العلوم العربيه ة نسبة ذ ا العلم أي جاء من أي من العلوم العربية من من أي أي فعلم النحو علم فرع من علوم ا ل ع ر ب ي ة العربية فعلوم العربية كثير كثيره منها علم النحو علم ا ل ب ل ا غ ة علم ا ل أ د ب وعلم الصرف وعلم الشعر وعلم القوافي وغير ذلك لان هناك علوم ا ل ع ر ب ي ة ك ث ي ر ة جدا وعلم النحو هو فرع منها لذلك قيل نسبته أي نسبته هو من علوم ا ل ع ر ب ي ة واضعه والمشهور أ ن أ و ل واضع ا ل علم النحو هو ابو ا ل أ س و د الدؤلي وهذا م رجحه الشيخ رحمه الله أنه أول من صنف فيه أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي من صنف المؤمنين بن عنهما فيه الله الدؤلي علي طالب رضي الله عنهما و أ و ل من وضع هذا العلم لا يعرف ولكن الراجح فيه أ ن ه أ ب و ا ل أ س و د الدؤلي وهو اشتهر عنه ذلك أ ن ه أ و ل من صنف وأول من وضع هذه القواعد ثم قال رحمه الله حكم فيه وتعلمه قال الله الشارع من ثم رحمه حكم فرض هذه فيه من فروض ا ل ك ف ا ي ة وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه فهذا ب ا ل ن س ب ة للقواعد فهي فرض ك ف ا ي ة أ م ا فهم ما يكون فيه واجبا لتصحيح ا ل ق ر ا ء ة و إ ج ا د ة ا ه ق ر ا ء ة في كتاب الله تبارك وتعالى ف ي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب على الجميع ل أ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن يقرا كتاب الله, كتاب الله تبارك وتعالى وهو يلحن فيه أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رحمه المقدمة قدم النبي عليه التي الشيخ في بياني الله بها الله صلى فهذه ا ل أ م و ر التي تتعلق بهذا العلم ثم ب د أ الشرح فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو أ ب و عبد الله وابن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن اجر وهذا ع وسبعمائة ش ر ي ن من ا ل ج ر رحمه ة النبوية الله تعالى و ه ه ه ذ المتن على منهج أ ه ل الكوفه ة طريقة أو أ على لاننا ل ل ك و ف ة أ سنرى كلاما فيه كالخفض والجر والكسر ج ي د ان شاء الله بارك الله فيك فصنفها ابن اجر روم على منهج او على ط ر ي ق ة الكوفيين و س ي أ ت ي في حينه ان شاء الله تعالى بيان ما يكون في المصطلحات من اختلاف بين الكوفيين والبصريين ان شاء الله ف ب د أ رحمه الله بقوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذا التعريف اختاره رحمه الله و اختاره كثير من اهل ا ل ل غ ة وقد بدا أ ل الامام م م ا ك ل ابن مالك الذي الفيته ع م د ة عند أ ه ل ا ل ل غ ة قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم فبعد أ ن ذكر الكلام خرج منه بتقسيم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم ف ب د أ في الشق ا ل أ و ل من البيت في بيان معنى الكلام ثم أ ق س اقسام م الكلام الكلام لأن ن ي م إلى س وفعل وحرف ومعنى الكلام أو الكلام المراد من الكلام كما ذكر لفظ مفيد كاستقم وفي تفسير ذلك في أ ن الشرط عند أ ه ل ا ل ل غ ة أ ن ه لا بد للكلام أ ن يكون لفظا مركبا مفيداً, مفيدا بالوضع لفظا مركبا مفيد وموضوعا بالوضع العربي الكلام له معنيان كما اتفقنا إ ذ ا جاءتنا ك ل م ة نعرفها بتعريفين تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي ت ع ر ي ف اللغوي للكلام هو ع ب ا ر ة ع ما تحصل بسببه ف ا ئ د ة سواء كان لفظا أ م لم يكن كالخط و ا ل ك ت ا ب ة و ا ل إ ش ا ر ة كما قال رحمه الله أ م ا الكلام اللغوي فهو ع ب ا ر ة عن ما تحصل بسببه ف ا ئ د ة سواء أ ك ا ن لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة يكن وهذا ليس كعند أ ه ل الاصطلاح فهذا تعريفه عند العرب أ ي ع ب ا ر ة أ و أ ي ح ر ك ة أ و أ ي شيء يحصل بسببه ف ا ئ د ة فيعتبر كلام عند العرب فإذا قيل عند العرب أنت كلام لك محمد فرفعت ر أ س ك و أ ن ز ل ت ه ا بانك تقول نعم بدون أ ن ت ت ك ل ب فهذا في عرف العرب أو في عند اللغويين يعتبر كلام أ م ا عند النحويين لا يعتبر هذا كلام بشروطه ا ل أ ر ب ع ه التي ذكرتها منذ قليل وهي أ ن يكون لفظا أ ن يكون مركبا أ ن يكون مفيدا أ ن يكون موضوعا بالوضع العربي نعم نعم بارك الله فيك. نعم ثم قال رحمه الله واما الكلام النحوي فلابد من ان ي ج تجتمع م أُمُورِ نعم ع أَرْبَعَةُ فِيهِ أن ت فيه أ ر ب ع ة أ م و ر ا ل أ و ل أ ن يكون لفظا والثاني أ ن يكون مركبا والثالث أ ن يكون مفيدا والرابع ان يكون موضوعا بالوضع العربي إ ن يكون موضوعا بالوضع العربي فهنا هو رحمه الله لما ل ل ه ذكر الكلام أ ر ا د به معناه عند النحويين ل أ ن ه يصنف كتابا في علم النحو ولم يذكر تعريفه عند اللغويين هذا بالنسبة إلى ابن أجرقوم رحمه الله بالنسبة ابن إلى أجرقوم في متنه وقوله اللفظ اللفظ قال صاحب ا ل ت ح ف ة ومعنى كونه لفظا أ ن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف ا ل ه ج ا ئ ي ة التي تبتدئ ب ا ل أ ل ف وتنتهي بالياء أن يكون صوتا مجتملا على بعض الحروف ا ل ه ج ا ئ ي ة التي تبتدئ ب ا ل أ ل ف وتنتهي بالياء ومثاله قليل حروف ا ع ا ن ي و م أ ح م د يكتب سعيد ف إ ن كل واحد من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتاً مشتملاً, صوتا مشتملا على أربعة أحرف ص و ت ا مشتملا على أ ر ب ع ة أ ح ر ف ه ج ا ئ ي ة ف ا ل إ ش ا ر ة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين كما بينت أ ن ا ل إ ش ا ر ة عند غير النحويين تعتبر كلاما, أما عند النحويين فلا تعتبر كلاماً لعدم كونها صوتا ً مشتملا ً على بعض الحروف و إ ن كانت تسمى عند اللغويين كلاما ً لحصول ا ل ف ا ئ د ة بها لا شك أ ن في ا ل إ ش ا ر ة ف ا ئ د ة وهي لها اعتبار ولكن عند النحويين لابد لتسمية الكلام أ و ل إ ط ل ا ق الكلام على أ م ر في تقييده بالشروط ا ل أ ر ب ع ه التي ذكروها اللفظ المركب المفيد بالوضع ثم قال ومعنى كونه مركبا أ ن يكون مؤلفا من كلمتين أ و أ ك ث ر نحو محمد مسافر هذه كلمتين هذه جئنا ب ك ل م ة و ك ل م ة أ خ ر ى وجمعناهما معا فهذا يسمى تركيب نركب الجملتين معا نركب ل ل م ت ي ن معا ف ن ق و ل محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد مجدا ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إ ل ي ه فكل ع ب ا ر ة من هذه العبارات تسمى كلاما وكل ع ب ا ر ة منها م ؤ ل ف ة من كلمتين أ و أ ك ث ر ف ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة لا تسمى كلاما عند النحاه إلا إذا انضم غ ي ر ا إليها سواء اكان انضمام غيرها إ ل ي ه ا ح ق ي ق ة كالامثله ا ل س ا ب ق ة أ م تقديرا هنا بيان مهم ل ل ح ق ي ق ة والتقدير في انضمام الكلمات كما لك أخوك كلمة الكلمة كلاما من محمد إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد هذه كلمة واحدة هذه فهذه فتقول تعتبر كلاما ل أ ن التقدير محمد أ خ ي فهي في التقدير ع ب ا ر ة م ؤ ل ف ة من ثلاث كلمه ف م ن ا بارك الله هذه فاما ي ح ق ي ق ة و إ م ا تقدير إذا كان حقيقة تقول من أخوك؟ من حقيقة محمد تقول يقول أخي فهذا ح ق ي ق ة من كلمتين و إ ذ ا كان تقديريا يقال لك من أ خ و ك تقول محمد بدون ذكر ك ل م ة أ خ ر ى فهذا عند اللغويين يعتبر كلاما تقديريا مثل أ ي ض ا قم يا رجل تأمر ت الرجل ق وتقديريا ل له رجل قم يا و تقول قم تنظر إلى الرجل إلى وتقدير و ل له قم ق ف ت هذا الكلام قم يا, رجل أو قم يا محمد وغير ذلك عليكم السلام ففهمنا, التركيب ففهمنا إذا تركبت, جملتين تركبت كلمتين أ ط ل ق عليهما كلام عند النحاه ثم قال ومعنى ك و و ن ه كونه مفيدا أ ن يحسن سكوت المتكلم عليه أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آ خ ر فلو قلت إ ذ ا حضر ا ل أ س ت ا ذ ليسمى ذ ل كلاما ك ولو أ ن ه لفظ مركب من ثلاث كلمات ل أ ن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ ف إ ذ ا قلت إ ذ ا حضر ا ل أ س ت ا ذ أ ن ص ت تلاميذ صار كلاما لحصول ا ل ف ا ئ د ة ف ا ل ف ا ئ د ة هنا لا تتم ولو كان الكلام كثير إ ل ا إ ذ ا كان الوقوف على آ خ ر ا ل ك ل م ة يفهم منه المراد من ا ل ج م ل ة فضرب مثلا وقال إ ذ ا حضر ا ل أ س ت ا ذ هذا لا يفهم منه شيء ماذا بعد حضور الاستاذ أ س ت ذ لذلك ما نعرف لا نعرف ي م كلاما مفيدا أما ى وليس ل إذا ق إ ذ حضر ا ا ل أ س ت أنصت لأنه بأنه التلاميذ هذا يسمى كلاما يسمى به فائدة بأنه عند حضور ا ل أ س ت ا ذ أ ن ص ت التلاميذ انصت التلاميذ و ق ا ل ه م ع ن ى كونه موضوعا بالوضع العربي أ ن تكون ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م س ت ع م ل ة في ا ل ك ل ا م من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ت ي وضعت ه العرب ا ل ل د ل ا ل ة على م ع ن ى من ا ل م ع ا ن ي مثلا حضره ك ل م ة وضعها العرب ل م ع ن ى حضره ك ل م ة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي ف إ ذ ا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب بخلاف ما إذا تكلمت بكلام والبربر تكلمت العجم مما وضعه العجم كالفرس والترك والفرنجة ما إذا مما مما وضعه وضعه فانه لا يسمى في عرف علماء ر ف ع ا ل ع ر ب ي ة كلاما و إ ن سماه أ ه ل ا ل ل غ ة ا ل أ خ ر ى كلاما فاللغات ا ل أ ع ج م ي ة أو غ يسميها ر العربية ي أ ه ل ه ا كلاما لكن ب ا ل ن س ب ة ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فليست كلاما ل أ ن شرط الكلام أ ن يكون عربيا موضوعاً ب الجو و معروفا عند العرب معروفا عند العرب ثم ذكر أمثلة وقال أمثلة للكلام المستوفى الشروط ض ع العربي عند العرب عند العرب للكلام ا أمثلة أمثلة ل ذكر ثم صحو البستان مثمر الهلال ص ا ط ع السماء ص ا ف ي ة يضيء القمر ليلا ينجح المجتهد لا يفلح الكسول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد صفوه المرسلين الله ربنا محمد نبينا وقال أ م ث ل ة للفظ ل المفرد محمد علي إ ب ر ا ه ي م قام من أ م ث ل ة للمركب غير المفيد مدينة الإسكندرية عبد الله حضر موت لو أ ن ص ف الناس إ ذ ا جاء الشتاء مهما اخفى ا ل م ر ا ء إ ن طلعت الشمس هذه عبارات وجمل م ر ك ب ة وبالوضع العربي واشتملت على لفظ صوت ولكنها ليست م ف ي د ة فلا تسمى كلام هذا ومعناه بالنسبة إلى الكلام إلى ان شاء الله تعالى في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة سنتكلم عن أ ن و ا ع الكلام و أ ق س ا م ه اسم وفعل وحرف معنا فيكم بكم ما المرة تعالى عند ونفع تعالى يعني عنده تعالى ان نتوقف وان وقفنا شاء الله تعالى. عند هذا بارك الله فيكم ونفع بكم. وإن شاء الله تعالى يعني الإخوة يقيدوا ما وقفنا عنده ان شاء الله تعالى في المرة في هذه في ل أ ن ربما يعني لا أ ت ذ ك ر أ ي ن وقفنا في ا ل م ر ة القادمه بارك الله فيك و إ ي ا ك م نفع الله بكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ا ل ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم نعم بارك الله فيك أ خ يا ل حبيب الحمد لله رب العالمين